فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ممتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا حب جم كلا إلى دك الأرض دك دك وجاء ربك على الملك صلا صلا وجاء يوم إذن بجنة يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له يقول يا